المؤمنون الذين اذا الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تليت عليهم آياته زادتهم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 وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وَمَن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم İz yugşeyكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ على قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ لَقَدِم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 Zalik b e n h m şaqıllah ve r s u l h w m e y يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم لدبار وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا لا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوْلَّوا عَنْهُ وَأَن تَسْمَعُونَ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 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلَيْهِ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن النَّاسُ الناس فآواكم فَأَنْعَمَ وَكَمْ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ لقلنا هذا لو نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأمطر علينا حجارة مِنَ السَّمَاءِ ۖ وَإِنَّا لَمَعَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم.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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم مَتَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يَغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ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 كُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَهْوُ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فقد مضت سنة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 Allah'a mola kum, nıman mola ve خُمُسُهُ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم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 إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولك اللي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عم بينة ويحيى من حيى عم بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ve la warakhum kathir al fashil tum ve la tenazatum fi lmu, fakat Allah sallam, inna hu أعينكم قليلة ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقٍ بَيْنَهُمَا وَقَالَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بريء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 والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب Zalik bıan Allah ﷻ ﭘılm yakum gıyır nıgmeten ﭘamağı ﭘala ﭘomin ﭘetta yakıır ma bıan füs ﭘim ve bıan والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 ya ay yehan Nabi, üpüsük Allah, ve man itbegk min al mu'minin. Ya ay Nabi,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 الانا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان كنتم منكم 100 صابره يغلبون 200 وان من يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيئنا يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا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 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُقُلْ لِمَنْ فِي الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا اي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم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 İnna ladin amin ve hajır ve jahadu فِي amwalihm ve anfusihm fi sabilillahi ve ladin awwan بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى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 أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ ورزق كريم وََّذينَ آمَنُ مِن بَعْدُ وَهَا جَرُوا وَجَهَدُ مَعَكُم فَأُولائِكَ مِنكُمْ وَأُلُ لَ الرّحامِ بَعْضُهُم أَولابِ بَعْضم فِي كتاب الله إن الله بكل شيء إن